أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر رق المسجور في إ ن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم ت م و ر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضي يلعبون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 أو ل انما تصبروا سواء عليكم إ تجزون ما كنتم تعملون إ ن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا, كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون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 إن ならば私のことは何で دعوه إن